عباد الله مازلنا نواصل حديثنا عن دروسنا ا ل م س ت ف ا د ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عند تمام التئام البناء بعد وضع حجر الركن المعروف بالحجر الاسود والذي لقبه العلماء فيما بعد بالحجر الاسعد لان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله وسكب عليه عبرات من د م و ع ه فسمي الاسعد لانه تشرف بتقبيل النبي له وباستلامه له يقول في الصوت لك الطلاب ما يا استاذ وبتسليمه صلى الله عليه وسلم عليه وبسيلان دموعه صلى الله عليه وسلم عليه ففي ح ج ة الوداع كان صلى الله عليه وسلم قد استلم ا ل ر ك م أ ي الحجر فقبله ثم أ ط ا ل هنيه ا يعني وهو واضع ر أ س ه على الحجر ثم رفع ر أ س ه و إ ذ ا بعمر ينتظر حتى يقبل الحجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع ر أ س ه صلى الله عليه وسلم شوهد ب أ ن دموعه تنحدر على لحيته ا ل ك ر ي م ة فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات ها هنا العبرات تسكب ولا أ ر ى بالزحام القاتل و ا ل م د ا ف ش ة و ك أ ن ه ا ل ع ب ة الكرتيه اليوم على الحجر على ب أ ن تكون هنالك سكب عبرات بخشوع ح ق ي ق ة أ ب د ا الزحام الذي يصطنع يصطنعه الحجاج على استلام الحجر لا يطير الخشوع فقط بل يحرم الخشوع على أ ص ح ا ب الذين مجتمعين على الحجر فاستلام الحجر له معنى ل أ ن ن ا أ ش ر ن ا إ ل ي ه في جمعتنا الماضيه ة ب أ ن سيأتي يوم القيامة له عينان تبصران وله شفتان ولسان ذلق اي ناطق يشهد بين ي د ي ه لمن استلمه بالتوحيد ولذلك اعتبر الحجر الاسود في ا ل ك ع ب ة في الارض يمين الله فمن استلمه ك أ ن م ا عاهد الله على التوحيد هذا هو معنى الحجر فلما التام البناء قلت ب أ ن لنا هنالك تعليق على هذا المعنى لا مقام ومجال لذكره في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة نعرض له اليوم إ ن شاء الله تعالى ما م ش ر و ع ي ة أ ن يستقبل المسلمون ا ل ك ع ب ة في صلاتهم خمس مرات كل يوم هذا عند ا ل ف ر ي ض ة ما عدا ا ل ن ا ف ل ة لا يجوز لمسلم بعد أ ن أ ن ز ل الله تعالى قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لا يحل لمسلم أ ن يستقبل غير ا ل ك ع ب ة في صلاته إ ن كان بعيدا كبلادنا هنا لا يرى المسجد الحرام يكتفي أ ن يمم وجهه شطر ا ل م ن ط ق ة التي فيها المسجد الحرام فليس فيكم أ ح د يجزم ا ل آ ن في هذا المسجد ب أ ن صدره يوازي أ ح د جدران ا ل ك ع ب ة على ا ل إ ط ل ا ق ولكنه اجتهاد علمي على ما أ و ت ي ن ا من م ع ر ف ة ب أ ن هذا الاتجاه يجعل وجوهنا شطر المسجد الحرام أ م ا إ ذ ا كنت في م ك ة ف إ ن ك تجد أ ن أ ه ل م ك ة يصلون في اتجاهات أ ر ب ع الذين هم في شمال م ك ة يصلون إ ل ى جنوبها والذين في جنوبها يعكسون فيصلون إ ل ى شمالها والذين هم في غربها يصلون إ ل ى شرقها والذين هم في الجهه الشرقيه يصلون الى غربها يصلون باتجاه حتى ييمم في في باتجاهات الاربع شطر يشترط ولكنه يتجه باتجاه المسجد الحرام اما اذا دخلت ا ل ك ع ب ة فانك تلاحظ سقوط شرط ا س ت ق ا م ة الصفوف فكل ع ش ر ة او اكثر او اقل حسب المكان المتجهين اليه فكلما اقترب الناس من البيت كان يمكن ان يكون صفا مستقيما يحاذي الجدار الذين يقفون امامه اما كلما ابتعدوا تصبح الصفوف على شكل دوائر فكل أ ر ب ع ة أ و خ م س ة يحاذون صدورهم بحيث أ ن يكون موازيا ل أ ح د جدران ا ل ك ع ب ة ف إ ن ا ر ت أ ى احدهم أ ن يسووا ل ص ف و ف وكتفه إ ل ى كتف الذي جنبه حتى يستقيم الصف ثم انحرف صدره عن البيت وهو موقن أ ن صدره لا يحاذي احد جدران البيت البيت اعني ا ل ك ع ب ة التي نطوف حولها ليس جدران الحرم ا ل خ ا ر ج ي ة اذا ل ل ب ي ت ا ي يصلي د خ ل الاروق اذا كان صدره منحرفا اي خارجا لا يوازي احد زوايا البيت الاربع يصلي هكذا و ز ا و ي ة البيت هكذا صلاته ب ا ط ل ة على المذاهب الخمسه ة ولا تستغرب إذا ما قلت لك ل اذا ما ا تستغرب ذ م ب المذاهب اربعة لا تنسى مذهب、السلفية. مذهب الخمسة لا السلفية اهل السعودية فايضا فلعلك تقول عندهم تنسى هذا شرط أ ن يوازي صدرك أ ح د جدران ا ل ك ع ب ة فمن انحرف وهو عالم موقن أ ن صدره لا يوازي ا ل ك ع ب ة صلاته ب ا ط ل ة على كل المذاهب إ ذ ن في ح ا ل ة البعد يسقط هذا الشرط وفي ح ا ل ة القرب و ا ل م ش ا ه د ة ينبغي أ ن يكون هذا الشرط قائما أ ن يوازي صدر المصلي أ ح د جدران هذا البيت أ م ا إ ن قدر لك و أ ك ر م ت ب أ ن تكون أ ح د الوفود ا ل ر س م ي ة يوما من ا ل أ ي ا م ودخلت ا ل ك ع ب ة مع الوفود الذين لا أ ر ى وفدا منهم يستحق دخولها ف إ ن قدر لك ودخلت عندئذ يسقط عنك هذا الشرط نهائيا ويمكنك أ ن تصلي إ ل ى أ ي ج ه ة من الجهات ا ل أ ر ب ع جئت ف أ ن ت داخل ا ل ك ع ب ة وحيثما استدرت أ ن ت محاط بها يجوز أ ن تصلي الى أ ي ج ه ة منها ولكن ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة في داخلها لا تجوز إ ل ا ا ل ن ا ف ل ة ل أ ن ن ا أ م ر ن ا بفريضتنا أ ن نستقبلها لا أ ن نكون داخلها والذي يتدبر المعاني يلاحظ إ ذ ا ما اقيمت ا ل ص ل ا ة في م ك ة في ا ل أ و ق ا ت الخمس أ ن الحراس هناك يخلون حجر إ س م ا ع ي ل من المصلين فيخرجونهم خارج الحجر فلا يصلي أ ح د منهم الفرض بداخلها ولو أ ن وجهه إ ل ى أ ح د جدرانها فهذا جدار غير حقيقي هذا أقامته قريش حين ضاقت بهم هو هذا الهلال الذي ضاقت النفقة الطيبة الجدار الحقيقي هو هذا الدائري نصف الهلال الذي الناس خارجا قريش حين يطوف نصف جدار الحجر لذلك لا تجد أ ح د ا يصلي ا ل ف ر ي ض ة في داخل الحجر أ ب د ا ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة خارجها أ م ا النافله ة فلا、بس. ما بأس معنى ذ ا تعالى لا نصلي للكعبة. وقد نزهنا عن عبادة الحجار وتعظيمها ونحن وقد نصلي نصلي عن لله للكعبة فلا م معنى ا أن صدري ووجهي إ لم ي و ج جدارا من جدران د ا من ل ك ع باس ة ص ل ب ا ط ل مع أ ن ي أ ص ل ي لله و أ ي ن م ا تولوا وجوهكم ف ث م وجه ا ل ل ه إ ن لهذه العبادات رموز ومعاني أ ر ا د الله أ ن ت ح ق ق ه ا في كل ف ر ي ض ة فهو يريد من المسلمين التوحيد وهو أ س الدين في كل الشرائع ولا أ ق و ل ا ل أ د ي ا ن لقد ركزنا عليها مرارا ولا داعي للتكرار أ س الدين في جميع الشرائع هو التوحيد أ ن هذه ا ل أ م ة أ م ة و ا ح د ة ل أ ن ه ا عباد الله و أ ن ربهم الله التوحيد ومن باب هذا التوحيد وجمعهم عليه أ ن تكون قبلتهم و ا ح د ة لا مجال للتسنيه ة ف ي ا القبلة وما يحاذيها القبلة وما حولها ولكن إذا تعذر هذا ا ا أن تكون ولكن تعذر لبعد ل م س فيها ة س ق ط ذ الشرط الله يريد جمع المسلمين على هدف واحد في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها وسبحان الذي جعلها خمس صلوات وقد فرضت ل ي ل ة المعراج خمسين وما زال موسى عليه السلام يحث نبينا على أ ن يطلب من الله التخفيف فمازال يرجع بين ربه وبين موسى يطلب التخفيف وهي تنزل عشرا عشر حتى أ ص ب ح ت خمس و أ ي ض ا طلب موسى من نبينا صلى عليه ربنا أ ن يرجع ف ي س أ ل التخفيف فقال يا أ خ ي يا موسى لقد استحييت من ربي لقد استحييت بقدر ما رجعت فسمع النداء من قبل الله أ ن قد أ ن ض ي ت فريضتي وخففت على عبادي فهي في الفعل خمس وفي ا ل أ ج ر خمسين كسيدنا موسى بدألك نصف صلاة、ونص. ع لانه ي ه ل ل ل س ا م أ يعرف ما هذه ا ل أ م ة وماذا س ت ق و ل إ ل ي ه ا بما أ ط ل ع الله ا ل أ ن ب ي ا ء على بعض المغيبات فعندما كانت خمس مع طلوع الفجر بعد الاستواء بقليل عند بدء الزوال عند الاصال والعصر عند تمام سقوط القرص وعند غياب الشفق ا ل أ ح م ر في كل قطر هكذا توقيت ا ل ص ل ا ة اخذت المواقيت وسنعرض اليها بالتفصيل عندما نتعرض للاسراء والمعراج وفرض ا ل ص ل ا ة جعل التوقيت فلكيا طلوع الفجر ل م ع ة الفجر ا ل ح ق ي ق ي ة ثم اذا مالت الشمس عن كبد السماء و ب د أ ظل الزوال اي شيء اثبته هكذا عندما تشرق الشمس عليه يكون ظله في عكس الشروق حتى اذا استقامت الشمس ع م و د ي ة أصبح تحته لا ظل لشيء إن ظله إن طوى فاذا ل ظل لشيء إ كانت الشمس عمودية فإذا عمودية ب د أ ت بالميل إ ل ى ج ه ة الغرب برز ذلك الظل قليلا من ا ل ج ه ة المعاكسه ة ج ة الشرق عندئذ يبدا أ وقت ل ل ظ ه هذا ر ا ت وقت ي و ه ذ الظهر ا و وغياب و ص ل الشمس تماما و الشفق وغياب الشفق وظهور العتمة ولموع اللمعة الفجرية الصادقة ولموع وظهور هذا وصف لا يختلف من بلد إ ل ى بلد على ا ل ا ق مشارق فمن ا ل أ ر ض و ل ا أ ق و ل مشرق فمن مشارق ا ل أ ر ض إ ل ى مغاربها كل الناس يطلع عليهم الفجر وتستقيم عندهم الشمس ويكون لها ظل زوال ثم يكون وقت عصر إ ذ ا أ ص ب ح ظل كل شيء مثليه زائد ظل الزوال وعندهم غروب وعندهم غياب الشفق فجاء العلم الحديث والاكتشافات و ا ل أ ف ل ا ك والكواكب والمركبات ا ل ف ض ا ئ ي ة تثبت لنا بالدليل العلمي المشاهد ب أ ن ه على مدار الساعه ة ع يوجد ص ل ا ة ج م ا ع ة ق ا ئ م ة في ا ل أ ر ض فلا تنقطع ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة على ا ل إ ط ل ا ق ف إ ذ ا ما فرغ أ ه ل إ ر ب د من ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ ق ي م ت في عمان إ ذ ا ما انتهت هنا اقيمت في القدس إ ذ ا ما انتهت القدس اقيمت في بلد آ خ ر وهكذا من بلد إ ل ى بلد فعلى مدار ا ل س ا ع ة أ ي ن م ا انتهت ج م ا ع ة إ ل ا و ب د أ ت ج م ا ع ة أ خ ر ى على سير الشمس ودوران ا ل أ ر ض فعلى مدار ا ل س ا ع ة الجميع يستقلدون ا ل ق ب ل ة و ا ل ص ل ا ة لله ق ا ئ م ة على مدار ا ل س ا ع ة وقبل أ ن يعرف هذا العلم سبحان الذي ع ل من ب ي ن ا ي ذ ب د أ ه كما س ي أ ت ي معنا الان في ب د ء الوحي ا ط ر ق بسم ربك الذي خلق ق ر أ ب ا س م الله لا ب ا ل ل و ح و ا ل ق ل م فالقى الله في ف ه م ه و ع ل م ه وروح هذا المعنى نجد هو انه اصدر ت ع ل ي م ا ت ه النبوي ة صلى الله عليه وسلم الى ا ه ل م ك ة أ ل ا ي م ن ع طائفا ولا مصليا في البيت من ليل أو ن ه او ر من ليل أ نهار ولم تكن هذه ا ل إ ض ا ء ا ت م ع ر و ف ة فعلى السرج على السرج في منتصف الليل لو أ ر اراد د طائف أن يطوف لا أن أ نمنع لو أراد مصل أ ن يصلي لا ن م ن ع أ م ا مسجده هو صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة كان يقفل بعد العشاء و إ ل ى أ ي ا م ن ا هذه بعد العشاء ب س ا ع ة وحتى في المواسم وغير المواسم يغلق أ م ا المسجد الحرام فلا يغلق ف م ك ة ليلها نهارها ونهارها ليلها ل أ ن ا ل ص ل ا ة ق ا ئ م ة فلا تغلق ا ل أ ب و ا ب م ع ن ا وليس حسا لا تغلق في وجه المصلين حتى لو أ غ ل ق و ه ا ف ا ل ص ل ا ة في كل ا ل أ ق ط ا ر ج ا ئ ز ة ولكن انظر إ ل ى ربط هذا الحس بالمعنى ل أ ن توحيدهم قائم <تصفيق> في الليل والنهار قيام ونيام ف أ ر ا د الله أ ن يجمعهم على هذا الهدف إ ذ ا ا ل ك ع ب ة رمز إ ل ى معنى وانظر إ ل ى حال المسلمين اليوم كيف هو مفرق مشتت و أ ه و ا ء م ت ع د د ة نحن في زمان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم تماما عندما سئل عن قوله تعالى عندما أنزل الله عليكم أ ن ف س ك م لا يضركم من ضل إ ذ ا اهتديتم قام رجل و س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علي بنفسي فلا امر بمعروف ولا أ ن ه ى عن منكر ولا ش أ ن لي بغيري فقال لا هو الذي نفسي بيده بالمعروف ولتنهون الذي المنكر على يد الظالم لتأمرن ولتأخذن نفسي عن بيده حتى على إذا رأيت يعني هذه مهمتكم يا مسلمون الى أ ن تروا حتى إ ذ ا ر أ ي ت شحا مطاعا يعني البخل يغلب بخل ا ل إ ن س ا ن على كرمه شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا م ؤ ث ر ة إ ث ا ر الدنيا على ا ل آ خ ر ة و إ ع ج ا ب كل ذي ر أ ي ب ر أ ي ه وهذا بيت القصيد ق ا س م ة ا ل ظ ه ر واعجاب كل ذي ر أ ي ب ر أ ي ه فعليك ب خ ا ص ة نفسك وهذا ما هو موجود في زماننا ولولا أ ن خطب الجمع و إ ل ق ا ء العلم على طلاب العلم و م ل ه م واجب شرعي ما ركبت من برا ولا تربعت لدرس فنحن في زمان الشح فيه مطاع والهوى متبع والدنيا م ؤ ث ر ة لا نقاش في ذلك ا ج ا ب كل ذي قرد ب ر أ ي ه وليس كل ذي ر أ ي الذي ليس له راي أ ي هو معجب ب ل ر أ هو معجب بلا ر أ ي هذا هو زماننا فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن زماننا هذا الذي قل وقل ولا اقول مستحيل ولكنه صعب ان تجتمع ا ل ا م ة إ ل ا بما اجتمعت عليه في بدء أ م ر ه ا فقال عليك نفسك ولم يقل اترك المسلمين عليك بنفسك فالمسلمون اليوم قبلتهم ا ل م ع ن و ي ة التي تجمعهم مهدومه و إ ن كانت م ك ة حرسها الله و ا ل ك ع ب ة فيها ق ا ئ م ة س ا ل م ة آ م ن ه م ط م ئ ن ة إ ل ا أ ن ق ب ل ت م ا ل م ع ن و ي ة الرمز الموجود في ا ل ك ع ب ة مهدم المسلمون ليسوا مجتمعين على ك ل م ة لا افراد ولا شعوب ولا حكومات حتى ولا علماء التم البناء وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وفي هذه الخمس او اقل منها نقول في الثلاث ا ل ا خ ي ر ة قبل ا ل ب ع ث ة اي عندما اشرف صلى الله عليه وسلم على سن الاربعين قبله بعام او عامين حبب اليه الخلاء والخلاء هي ا ل ع ز ل ة ل أ ن ا ل ع ز ل ة ع ب ا د ة لا سيما إذا اختلطت ا ل أ ه و ا ء فكان صلى الله عليه وسلم يعتزل كثيرا ويتفكر ويتدبر في دين إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ا ل ح ن ي ف ي ة السمحاء وكان يصعد إ ل ى غار حراء وغار حراء ل م يكن مجهولا عند الناس وكتشفه ا النبي لا كان معروفا وتعبد فيه وتحنث شيخ م ك ة عبد المطلب واجلالا لعبد المطلب و م ح ب ة بمحمد بن عبد الله ا بن عبد المطلب لم يزاحم اعمامه النبي في هذا الغار فتركوه يتعبد حيث كان يتعبد جده دون ان ينافسه في هذا المكان احد وبينما هو يختلي ويتعبد وقد أ ت م ا ل أ ر ب ع ي ن صلى الله عليه وسلم من عمره إ ذ أ ن ولادته على الراجح المعتمد اثني عشر ب ي ع ا ل أ و ل عام الفيل فلما كان ربيع من تمام ا ل أ ر ب ع ي ن ب د أ صلى الله عليه وسلم يرى ضوءا ويسمع هواتفا ولا مر بحجر أ و شجر إ ل ا سلم عليه وقال السلام عليك يا رسول الله وأصبح يرى الصالحة الصادقة يرى الرؤية وهذا م د ة س ت ة أ ش ه ر قبل بدء الوحي ل أ ن الله اختار لا تمام سن ا ل أ ر ب ع ي ن للنبي ولكنه يختار وربك ل ك ن ه ي خ ت ا و ر يخلق ما يشاء ويختار فاختار من ا ل أ ز م ن ة لا تاريخ ميلاده ولكنه اختار شهر رمضان الذي ا أنزل فيه ل ق ر آ ن و ك ا ن ص ل ى الله ع ل وسلم ي يعكف ه شهر م ر ض ا ن ينزل من كاملا يكلف غار حراء لا ينزل إلا لأخذ طعامه أو حاجته أو يكلف من يأتيه بها ا لأخذ في ويعكف يأتيه أو أو ل ش ه ر ك ام ل المؤمنين ت ق و عائشة أ ا ل م رضي الله عنها كما روى البخاري بسنده عنها أول ما بدأ به رسول وسلم الوحي الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة ما من به في النوم فكان لا يرى رؤيا إ ل الا جاءت م ث فلق ل لا يرى إلا ص ب ح رؤيا يرى جاءت مثل فلق الصبح أي و ا ض ح ة ح ق ي ق ي ة ثم حبب إ ل ي ه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه حتى جاءه الحق أ ي الوحي أ خ ر ج ه البخاري في كتاب الوحي أ و ل صحيح البخاري المجلد ا ل أ و ل في ا ل ص ف ح ة رقم ث ل ا ث ت وكان صلى اذا ل ل عليه وسلم ه إ ر أ ى الرؤيا يشعر منها ويوحى إ ل ي ه فيها ب أ ن الله يريد به ش أ ن ا وما سمع من كلام ا ل أ ح ب ا ر ومن حديث أ ه ل ه من حوله وخوارق ولادته وما حدث عن ح ا د ث ة وهو لا ينسى شق صدره وما تكلم الناس فيها وهو صبي إ ذ هو رواها بنفسه لذلك الراهب أ و المداوي ا ل ك ا ه ن ك ل هذا جعله يستشعر من نفسه ان الله يريد به امرا جللا فلما كان في السابع عشر من رمضان المبارك في العام الذي ب د أ به سن الواحد اربعين من عمره الكريم صلى الله عليه وسلم اخذت عددا منهم ن الشباب وصعدنا اليه الناظر اليه يرى انه خلق وصمم لمهمه فهو جبل عظيم في م ك ة على طريق الذاهب من م ك ة الى الطائف يرى بنيت للنظر رممت حتى ان الجبل شاهق واشحق جبال مكة علوا ان كأنما بناء كأنه وشكلا ملفتا مجرد قمته وعظمة مكة ص ب ة و ا ح د ة ق ط ع ة من الصخر ر أ س ه يعطيك شكل أ س د وجهه إ ل ى الحرم إ ل ى م ك ة وفي فمه على وجه التقدير أ ن ه وجه أ س د في فمه ي أ ت ي هذا الغار من جلس فيه وقد جلسنا واتجه إ ل ى فمه أ ي نظر م ن ا ل ف ت ح ة منه وجد وجهه مصوبا م ئ ة ب ا ل م ئ ة مسنتر الى وسط الكعبه ة فكان ف الله إذا صلى عليه وسلم جلس ي يجمع بين عبادات ثلاث وهو لا يدري لم يوحى اليه بعد لم يشرع بعد ولكنه يجمع بين عبادات ثلاث ب ا ل ف ط ر ة ف إ ن ا ل ع ز ل ة ع ب ا د ة فهذه هي العباده ة الأولى السماوات والأرض ا ويجلس ودين يتفكر في رب ر ب إ ي وكيف فدي م م إ س ا ع ي ل و ل م ا ذ ا فدي أ ب و ه إبراهيم فهو ابن ا ل ذ ب ي ي ح ن وهنا تحضرني م س أ ل ة الشيء بالشيء يذكر قال لي بعض اخوانكم انهم عندما استمعوا لشريط التسجيل جاءت غ ل ط ة في احد ا ل ا ش ر ط ة باني قلت ابن الذبيحين الذبيح الاول اسماعيل والثاني ابوه ابراهيم لا أ ع ن ي أ ب و ه أ ي أ ب ا النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن وردت ل ف ظ ة إ ب ر ا ه ي م فهي سبق لسان الذبيح ا ل أ و ل اسماعيل بن إ ب ر ا ه ي م والثاني أ ب و ه أ ي أ ب و النبي الضمير يعود إ ل ى أ ق ر ب مذكور أ ب و ه عبد الله بن عبد ا ل م ط د ر أ ر ج و التصحيح يتفكر بهذا والتفكر ع ب ا د ة فهاتان عبادتان وينظر إ ل ى البيت إ ل ى ا ل ك ع ب ة والنظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة ع ب ا د ة حتى و أ ن ت تصلي في م ك ة ينبغي أ ن تنظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة ف أ ي ن م ا كنت مصلي ينبغي أ ن يكون نظرك إ ل ى موضع سجودك إلا في كعبتنا إلا إلى فإن إليها إذ المسجد الحرام تصلي الكعبة الكعبة النظر ثلاث كذلك جبريل عليه السلام كعبتنا عبادة فكان عبادات فبينما في في فينبغي يكون يجمع بين نظرك عند هبط وأنت أن هو ودخل عليه ومعه ق ط ع ة من ديباج أ ي حرير بساط من حرير وقال له يا محمد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم قال له ا ق ر أ قال ما أ ن ا بقارئ ما أ ن ا بقارئ نفي ص ف ة أ ي لست ممن ي ق ر أ لا أ ق ر أ ما أ ن ا بقارئ قال فغطني بذلك البساط غطه حتى كادت روحي تزهق ثم أ ر س ل ن ي ثم قال لي ب ص غ ة ا ل أ م ر ا ق ر أ قلت ما أ ن ا بقارئ ت أ ك ي د نفي على ا ل أ و ل ى أ ي لست بقارئ ماذا أ ق ر أ فغطني المرة الثانية غ ط ة أ ش د من التي قبلها ثم أ ر س ل ن ي وقال ا ق ر أ قلت ما أ ن ا بقارئ نفيا مؤكدا فغطني ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ثم أ ر س ل ن ي وقال ا ق ر أ قال فما قلت إ ل ا تلاشيا له ماذا أ ق ر أ وهو صلى الله عليه وسلم لا ي ق ر أ ولكن خف خوفا من ا ل غ ط ة التي بها يغطه بها حتى أ ن أ ن ف ا س ه لتنكتم قال له ماذا أ ق ر أ قال ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق ما أجملها قراءة اقرأ أ ن ا لست بقارئ لست من أ ه ل ا ل ق ر ا ء ة لا أ ق ر أ ولا أ ك ت ب ا ق ر أ ولكن ق ر ا ء ة من لون جديد نحن نريد أ ن ن ق ر أ ك ا ق ر أ باسم ربك أ ي باسم الله ب إ ذ ن الله ستكون خيرا من كل الذين ق ر أ و ا ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق فخالق كل شيء يخلق في صدرك العلم ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم خمس آ ي ا ت فقط ق ر أ ه ا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرتعد خوفا ويرتعش حتى إ ذ ا أ ت م الخمس آ ي ا ت ارتفع عليه السلام اي جبريل فجمع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ونزل من الغار خائفا يرتعد مسرعا حتى أتى منزله اتى حتى ف د خ ل على خ د ي ج ة وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني وهذا القول معناه اي غطوني و ا س ق ل ا ل غ ط ا ء عليه لانه عرف عرفا عند الناس ان ا ل ر ع د ة و ا ل ق ش ع ر ي ر ة لا تزول الا اذا ا ك ث ر ن ا الغطاء حتى يعرق الجسد فظن من الخوف فزملته من ان اصابته الرعدة والقشعريرة فزملته ودثرته حتى ه د أ روعه ثم نظر إ ل ي ه ا و أ ف ا ق وجبينه يتصبب عرقا قالت ما بك يا ابن عم فقال يا خ د ي ج ة قلت لك كنت أ ر ا ضوءا و أ س م ع هواتفا و أ ر ى رؤيات ك ث ي ر ة اليوم قد ظهر لي وتجلى وبرز ذلك الذي أ خ ش ى جاءني رجل فغطني وقص أ عليها ا ل ق ص ة حتى لا أ ط ي ل عليكم غطني و أ ر س ل ن ي وقال لي ا ق ر أ و ق ر أ عليها ما سمع قال ف ك أ ن م ا نقش كلامه في قلبي نقشا أ ص ب ح لا ي ن س ا ه ف ق ر أ وقال خشيت أ ن يكون الجن يعني أ ن أ ك و ن متلبس أ و برزت لي الشياطين قالت لا يا ابن عم حاشاك إ ن الله لا يصنع بك ذلك إ ن ك والله لتصل ا ل ر ح م ة وتحمل ا ل ك ل ة وتكسب المعدوم وتقري الضيف ة وتعين على نوائب الحق ولكن يا ابن عم ائذن لي انطلق معي الى و ر ق ة ا بن نوفل فانه ابن عم ي وقد تنصر وعلم من اهل الكتاب فلنعرض عليه ما ر أ ي ت وسمعت ف انطلق صلى الله عليه وسلم ومعه خ د ي ج ة الى و ر ق ة ا بن نوفل ا بن عم خ د ي ج ة والذي ذكرنا عنه مقالته يوم زواج النبي من خ د ي ج ة اذ قال محمد هو الفحل لا يقدع انفه وكانت خ د ي ج ة قد ا س ت أ ذ ن ت ه في زواجها من النبي وكان يرى ويظن أ ن نبي هذه ا ل أ م ة هو محمد وكان كل ف ي ن ة و ف ي ن ة ي س أ ل خ د ي ج ة ويقول لها ماذا برز من أ م ر ه تقول لا شيء فمازال ي ر ت ق ب على أ ح ر من جمر لذلك اختارته أ ن يكون أ و ل من يعلم فعندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا قد كبر وفقد بصره فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أ خ ي ك وهذه ك ل م ة تحبب عند العرب ولكن النبي ليس ابن أ خ ي قالت اسمع من ابن أ خ ي ك قال قل يا ابن أ خ ي قال جرى وكان فقص عليه ما كان فلما ذكر له اسم جبريل قال لي يا محمد أ ن ت رسول الله و أ ن ا جبريل فقام و ر ق ة على قدميه وقال قدوس قدوس هذا الناموس ا ل أ ك ب ر الذي كان ي أ ت ي موسى وعيسى أ ب ش ر يا ابن أ خ ي والله إ ن ك لنبي هذه ا ل أ م ة ثم تحسس ر أ س النبي حتى أ م س ك به ف أ ه و ى عليه وقبل يا فوخه و إ ل ى تتمه الحديث إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة لضيق الوقت أ د ع و ه أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة عباد ا ل ل ه لقد الحديث الماضية انتهى بنا في جمعتنا في عند بدء تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار خ ر ا ء ويمكن أ ن نقول ا ل آ ن قد ب د أ ت س ي ر ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كرسول لهذه ا ل ب ش ر ي ة بل للعالمين جميعا ل أ ن ا ل ب ش ر ي ة تشمل ا ل إ ن س ولكنه أ ر س ل للعالمين والانس عالم من هذا العالمين ف إ ن ك ل م ة العالمين في ا ل ل غ ة والتي ن ق ر أ ه ا كل يوم في صلاتنا في صدر ا ل ف ا ت ح ة الحمد لله رب العالمين قال أ ه ل ا ل ل غ ة هي جمع الجمع فمفرد هذه ا ل ك ل م ة عالم ك أ ن نقول عالم الانس عالم الجن عالم الطير وهكذا فمفردها عالم وجمعها عوالم وجمع الجمع العالمين والله قد ارسل نبينا ر ح م ة للعالمين قال عز من قائل وما ارسلناك الا ر ح م ة للعالمين ليس لعالم واحد ولا لعوالم بل للعالمين جميعا ف ا ل آ ن قد ب د أ ت سيرته كرسول صلى الله عليه وسلم وينبغي أ ن نعيها تماما فكل ما سنتناوله ا ل آ ن هو توجيه و أ و ا م ر وتشريع أ م ا فيما مضى من ا ل س ي ر ة قبل بدء الوحي فهي تعريف ب ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أ ي تشريع لنا أما الآن ف آ ن لنا أ ن نقول ل ل ت أ س ي لا للتسلي فينبغي أ ن نسمع ونعي حتى تكون ح ج ة لنا و أ س و ا لا تكون ح ج ة علينا ب د أ تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب آ ي ا ت ا ق ر أ من تلك ا ل س و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة التي اختار الله صدرها بل وخمس آ ي ا ت منها فقط أ ن تكون بدا التنزل من ا ق ر أ إ ل ى قوله تعالى علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم ا ق ر أ وربك الاكرم الذي علم بالقلم ف ب د أ ت ب إ ق ر أ وختمت ا ل آ ي ا ت ب علم بالقلم فكان مضمونها كلها على ا ل ع ل م في هذا الدين و ك أ ن معنى لسان حال هذه ا ل آ ي ا ت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أ ن ت نبي هذه ا ل أ م ة أ ن ت رسول للعالمين نحن خلقناك كذلك نحن نريدك كذلك ونحن أ ه ل ن ا ك لذلك و أ ن ت أ ش ر ف الخلق على ا ل إ ط ل ا ق ولكن ا ل م ه م ة التي انتدبناك لها لا يقوم قوامها إ ل ا على العلم و أ ن ت أ م ي لا ت ق ر أ ولا تكتب فنحن نريد أ ن نعلمك لا يمكنك أ ن تؤدي هذه ا ل م ه م ة وتقوم بها حق القيام إ ل ا بالعلم لذلك ا ق ر أ ما أ ن ا بقارئ ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق أ ي ب إ ذ ن الله الذي خلق و أ ش ا ر ت ا ل آ ي ة التي بعدها على الفور خلق ا ل إ ن س ا ن من علق في ا ل إ ع ج ا ز العلمي في ا ل ق ر آ ن الكريم حتى يعلم ا ل إ ن س ا ن من أ ي شيء خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ انظروا كم كررت ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ م ر ة أ خ ر ى وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم هذه ا ل آ ي ة التي وقف عندها الوحي علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم هي التي تعطينا ا ل إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن ي إ ل ى يومنا هذا علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم ففي كل جيل ي أ ت ي ه من العلم ما لم يعلم الجيل الذي قبله هذه أ و ل ا ل آ ي ا ت وذكرنا كيف رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم مرتعدا غ ط ب ا م س و ر ا ان خ ا الله ر وشرفه ر ه بوحيه ولكنه م ت مرتجفا من وطاه الوحي لان للوحي وطاه وثقل كادت ان تزهق نفسه صلى الله عليه وسلم حتى ترك الغار ورجع الى اهله وبينا ذلك بالتفصيل حتى انتهى الامر عند ملاقاه ورقه فبشره و آ م ن به فكان أ و ل من آ م ن برسولنا من الرجال لم يعلم أ ح د بعد إ ل ا خ د ي ج ة بنت خويلد وهي أ و ل من آ م ن من النساء و و ر ق ة ا بن نوفل أ و ل من آ م ن من الرجال و ل أ ن و ر ق ة هذا لم يلبث يعني لم يطل كثيرا أ ن ه ل ك أ ي مات قبل أ ن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بدعوته ولم يدعو إ ل ي ه ا أ ح د ا ولكن و ر ق ة آ م ن دون أ ن يدعى قال أ ش ه د أ ن ك النبي المنتظر و أ ن الذي أ ت ا ك هو الناموس ا ل أ ك ب ر الذي كان ي أ ت ي موسى وعيسى ثم قبل ر أ س ه وقال ليتني فيها جذعا أ ي قويا إ ذ يخرجك قومك ف أ ن ص ر ك نصرا م ؤ ذ ر ا وهنا استغرب النبي يخرجني قومي على اي شيء انا لديهم بالامس القريب ولا زلت الصادق الامين مشيخه مكه لا قريشه و ح د احتكمت ا إ ل ي في وضع الحجر وارتضوني حكما فقوم يحبوني واحبهم واعرف فيهم بالصادق الامين لا يخالفون لي رايا حتى اذا جئتهم بخير على خير ان اكون نبيا رسولا أ ب ل غ ه م ر س ا ل ة السماء ثم هم يخرجوني قال أ و مخرجي هم يا عم قال نعم نعم والذي بعثك بالحق إذن هذه ك ل ما ت تدل على الإيمان والذي بعثك بالحق بعثك ما جاء نبي قومه بما جئت أ و بمثل ما جئت إ ل ا كذبوه وعادوه و أ خ ر ج و ه وعادوه و أ خ ر ج و ه لما ل أ ن النبي ي أ ت ي ب أ و ا م ر السماء و أ و ا م ر السماء فيها مخالفه ه و النفس ل أ ن النفس تهوى كل ما تريد والشرع يقومها على ما يريد ف ل أ ن ه ي أ ت ي ه م بما لا تهوى أ ن ف س ه م يكذبوه والتكذيب يؤدي ل ل ع د ا و ة و ا ل ع د ا و ة بعدها يريد أ ح د الفريقين أ ن يثبت فيخرج ا ل آ خ ر فقال اوى مخرجي هم قال نعم ولكن فرحته صلى الله عليه وسلم وغبطته بهذا التشريف الرباني ب أ ن جعله الله نبي هذه ا ل أ م ة وكان يسمع كما يسمع قومه من أ ه ل كتاب ومن أ ح ب ا ر أ ن ه بقي ب ع ث ة نبي يبعث في أ ر ض الحرم هو خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ف أ ي ف ر ح ة هذه ب م اذا أنه الأنبياء والمرسلين فأي فرحة هذه بما أنه خاتم إ شرعه الماضي إ ل ى يوم الدين لا شرع ي أ ت ي بعد فينسخه ل أ ن ه لا نبي بعده وبما أ ن ه كذلك إ ذ ا أ م ت ه ستكون خير ا ل أ م م و ا ل و ا ر ث ة ل ل أ م م جميعا ففرحته بذلك أ ن س ت ه م أ س ا ة أ ن ه م سيكذبوه ويخرجوه فصبر حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه فلما مات ه ورقه قبل أ ن يؤمر النبي ب ج ه ر دعوته سئل عنه فيما بعد كما أ خ ب ر ت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة والحديث في الصحاح قال لقد ر أ ي ت القس و اسم ل ق ا س ل أ ه ل الدين عند أ ه ل الكتاب فعرفه بما كان يعرف به قال ر أ ي ت القس في بطنان الجنه و ع ل ي لباس السندس اذن و ر ق ة من اهل ا ل ج ن ة فلانه لم يبق حتى يدعى الى ا ل د ع و ة فذكر لذلك لم تذكره كتب السير في انه اول ا ل ص ح ا ب ة وقالوا اول من امن من الرجال ابو بكر الصديق ذلك لانه امن ب د ع و ة فلبها اما و ر ق ة فكان اول من امن دون ان يدعى مضت الايام والنبي صلى الله عليه وسلم يترقب جبريل ل ي أ ت ي ه بمزيد من هذا الوحي وهذا العلم إ ل ا أ ن ح ك م ة الله ما أ ج م ل ه ا اقتضت وذلك بعلمه قديما لا اجتهادا ولا ابتداء اقتضت ا أ ن يؤخر عنه الوحي شيئا ما وتسمى ف ت ر ة الوحي حتى يتشوق هو للوحي ويطلبه وحتى تذهب عنه تلك ا ل ي ب ة و ا ل ر ه ب ة من نزول الوحي لان للوحي ثقل فلقد اصابته ر ه د ه حتى قال دثروني وزملوني فغاب عنه الوحي ف ت ر ة اختلف ا ل ر و ا ة كما هو ش أ ن تعدد الروايات لا سيما وهذه ب د ا ي ة ا ل د ع و ة اختلف ا ل ر و ا ة في م د ة هذه ا ل ف ت ر ة الراجح بعد ا ل ت ن ح ي ص والتحقيق في ا د ل ة كل قوم و د ر ا س ة اسانيد حديثهم انها كانت اربعين يوما ع ن الصحيح ولا اقول به جزما ولكنه ترجيحا غاب عنه الوحي اربعين يوما حتى يشتد شوقه وحتى ي ت ه ي أ هو لتقبل الوحي ل أ ن للوحي كما قلنا ثقلا قال تعالى إ ن ا سنلقي عليك قولا ث ق ي ل ة وهذا لم ي أ ت ي بعد طويلا في الوحي ولكنه كان فيما نزل بعد ا ل ف ت ر ة م ب ا ش ر ة في أ ث ن ا ء هذه ا ل ف ت ر ة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعرض حبا ل ر ؤ ي ة جبريل عندما جاءه اول م ر ة فر منه من الغار الى الدار اما الان فاصبح يترك الدار ويتجه ج ه ة الغار وينصب قدميه قياما وينظر في السماء من افق الى افق حتى يرى ل ع جبريل اثر فلا يرى فلما طالت الايام ولم يرى جبريل ظن انه قد خدع وانما ر آ ه رؤيا او اوهام وضاقت به الارض بما رحبت فقال يحدث عن نفسه هممت أ ن أ ص ع د بل صعد إ ل ى أ ع ل ى الجبل أ ي جبل غار حيراء وعندما يئس أ ن جبريل لم يظهر في السماء هم أ ن يلقي نفسه من ق م ة الجبل إ ل ى أ س ف ل ه حتى يتردى ويموت حزنا و ح س ر ة على أ ن الوحي لم يرجع و أ ن ه بعدما اختير أ ن يكون نبي هذه ا ل أ م ة لم يثبت له ذلك فلما هم بما هم واراد ان يلقي نفسه قال برز لي جبريل صاف قدميه بالافق وقد م ل أ السماء وصاح بي ي انت محمد رسول الله حقا وانا جبريل فاثبت ففرح بها وثبت الا انه عاودته رهدة وخوف من ر ؤ ي ة جبريل وقد سد الافق اي م ل أ السماء كلها صاف ق د م ي ه جانب بعضهما و ك أ ن ه قدر السماء كلها فرجع الى الدار ايضا م ل ع و ر ا وقال زملوني زملوني واخذته ا ل ر ع د ة وبعد ايام قيل تكرر هذا المشهد انه يريد ان يلقي نفسه تشوقا ويبرز له جبريل مرتين او سلاف فبعدها نزل جبريل بقوله تعالى يا ايها المزمل ومره الله, الله الذي هو يتلى في الصلاة يتلى هو في بصفاته القيامة يخاطبه يا اخرى يا ايها المدثر قم فانذر فانزل الله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 أ ي ه ا كانت أ و ل ا ً و أ ي ه ا كانت اخرا ً كل ذلك نزل ولم يكن ت د ق ي ق ب ا ل ر و ا ي ة فكل حسب ما سمع روى الشاهد أ ن الله قد أ خ ذ يعده لتحمل وطاه الوحي ولعل البعض لم يستوعب معنى وطاه ل للوحي وطأ؟ جبريل و وطأ؟ ح ي كيف ي ي ت فيقرأ عليه ا ل ر آ ن معنى ما ا ل و والثقل؟ أ و ل ا من ا ل ق ر آ ن الكريم سمعنا قوله تعالى إ ن ا س ن ر ق ي عليك قولا س ق ي ل ة وقال عز من قائل لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لرايته أ ي ت ه خ ش ع متصدعا ا ل ر أ خاشعا متصدعا من خ ش ي ة الله و أ م ا النصوص في ا ل أ ح ا د ي ث التي تروي لنا وصف النبي صلى الله عليه、وسلم. كيف كان يكون حاله عندما يوحى اليه تعطيك تصورا عن معنى ثقل الوحي الذي كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم وانه ب ح ا ج ة الى اعداد حتى يتحمله ويكون له اهل فعن و ف ق ة الوحي بعض هذه الاحاديث الاول قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه و ا ر ض ا ه انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اوحي الي و ف خ ذ ه على ف خ ذ ي اي كان ج ا ل س ا ن الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم والرسول قد وضع ف خ ه د ه على ف خ ذ ي زيد يستريح او يتكئ علي ه وجاء الوحي الوحي لا ي أ ت ي ب أ و ق ا ت م ح د د ة حسب مشيئه الله وما نتنزل إ ل ا ب أ م ر ربك فهبط الوحي يوحي إ ل ى النبي شيئا وهو في هذه ا ل ج ل س ة وفخذه فوق فخذ زيد فماذا يقول زيد انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي على فوالذي بعثه بالحق كادت فخذه ترد فخذي ومعنى ترد فخذي اي تكسرها من ش د ة ثقلها عليها الحديث رواه الشيخان اي البخاري ومسلم حديث اخر قال عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه ك اذا ن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك كرب الكرب اي من الكرب والشدة وتربد وجهه وغمض عينيه أي من شدة رواه مسلم شدة سقله رواه حديث ث اخر ل قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه لم يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه حتى يقضى الوحي لهول ذلك رواه مسلم ث حديث يقضى كان إذا منا رواه أبو أوحي أحد هريرة عنه طرفه رضي يرفع يستطع حتى آ قالت ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع ل صلى الله عليه وسلم ن ب ي ينزل عليه الوحي في ا ل يوم الشديد البرد اي في فص وشدة البرد فيفصم الهتاء البرد وشدة ف ف ي ص عن ه اي عن جبينه و يرتفع اي ي وان جبينه ليتفصد ا عرقا من وسلم اميه جبينه ابن شدة الشديد الجهد البرد ايال الله عرقا صلى عليه وقال في يتصبب يعل انه كان يقول ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ي ر ا ن ة موقع على طريق الطائف يبعد عن م ك ة عميانا قد اضل ناس عليه ومعه ناس من اصحابه من فقال ي ه م عمر و د سمعني متضمخ ب ط يا ب ف ق ل يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبه بعدما تضمخ بطيب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت فجاءه الوحي فاشار عمر اليه ان تعال فجاء يعلى فادخل ر أ س ه أ ي في الثوب المضلل ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه ل و س محمر م الوجه يغط كذلك م ا البكر يغد س ا ع ة حتى سرى عنه الوحي فما ر أ ي ت شيئا أ ه ي ب من ذلك رواه الشيخان وكان صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اوحي إ ل ي ه وهو على راحلته يكون على ا ل ن ا ق الناقة لا والتي سميت س ف ي ن ة الصحراء لا تستطيع ا ل ن ا ق ة ان تبقى ق ا ئ م ة والوحي ينزل على رسول الله على ظهرها بل يقول الصحابه اوحي اليه صلى الله عليه وسلم مرجعنا من غ ز و ة بني المصطلق على حديث المنافقين في ابي بن سلول قال فلما اوحي اليه وانه على ظهر راحلته اخذت راحلته تفتل ذراعيها ك أ ن م ا تتفصم اي تريد ان تتكسر ذراعيها ثم بطات رفع يديها ورجليها يعني ب ل غ ة اليوم التصوير البطيء في التلفزيون اصبحت ترفع زراعها بشدة ترفع وتضعه ثم بركت ومدت ب ج ر ا ن ه ا تحركه اي عنقها على الارض وحكت بكلكلها الارض وهي ت ر ه ي الكلكل صدر ا ل ن ا ق ة حتى س ر الوحي عن رسول الله فقامت ك أ ن م ا تفسخت من حمل ثقيل اذا كانت ا ل ن ا ق ة لا تحتمل الوحي وليس الوحي عليها رسول الله على ظهرها يوحى إ ل ي ه فمن ثقله عليها ما استطاعت ان تسير فبركت وحكت بكلكلها ا ل أ ر ض هذا هو ثقل الوحي لذلك اقتضت ا ل ح ك م ة أ ن يحبس عنه شيئا حتى ينسى تلك ا ل ر ع د ة وذلك الثقل يوم غطه ب ا ل غ ا ل ثلاثا ليهيا ويكمل ب إ ي م ا ن ه وتشوقه لتحمل ذلك الوحي وكتم الله ذلك وكتمه النبي. فلا يعلم به إ ل ا و ر ق ة و خ د ي ج ة وقليل من أ ه ل بيته كزيد الذي كان متبناه و أ خ ب ر بذلك أ ب ا طالب أ ن ه جرى لمحمد كذا وكذا ل أ ن ه منه ب م ن ز ل ة الوالد فهو المربي والكافل فقال أ ب ا طالب يا زيد وهل علم أ ح د بما علمت قال نعم و ر ق ة و خ د ي ج ة قال و أ ن ت قال و أ ن ا ابنه لانه كان قد تبناه ولم يلغ التبني بعد قال وانا ابنه قال اذا ا ن ف ك ت م ما علمت ولا تتحدث به بين قريش مضى ذلك زمنا الا ان الله اراد ان يظهره لا بطريق القال ولكن بطريق الحال فاصبح اهل م ك ة ومن حولهم يكون قد جلسوا بعد غروب الشمس مع العشاء في انديتهم على أ س ا ط ي ح بيوتهم في قاعاتهم فينظروا والى النجم يهوي ثم يختفي ف ذ ع ر أ ه ل م ك ة وخصوصا أ ه ل الطائف فكانوا على علم ويخالطون أ ه ل الكتاب أ ك ث ر فلما ر أ و ا النجوم تهوي وتتساقط قالوا هذا زوال الكون فقام صاحب البعير ينحر من بعيره ويطعم ويتصدق وصاحب, البقر ينحر من بقره ويطعم ويتصدق. وصاحب الشياد ب بقره وصاحب ق ويتصدق ر ينحر ويطعم من ا ل كذلك حتى وصل الامر الى عبد ياليل زعيم ا ل ط ا ل ف فقال ا ن ظ ر و ل ا ت ع ج ل و ان كانت من النجم الذي نعرف وبه نهتدي في اسفارنا فانه زوال الكون وخراب هذا العالم وان كانت من النجم الذي لا يعرف وليست لها علامات فلامر قد حدث نسال عنه اهل الكتاب فنظر والعرب تعرف النجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهم يعرفون النجم فراقبوها و ع ي ى التي تهوي ليست من النجم الثوابت التي تعرف بها الطرق فقالوا انها من النجم الذي لا يعرف قال حدث حدث ف ا س أ ل و ا اهل الكتاب فلما س أ ل و ا قالوا بعث نبي الاميين ولما دعاهم الى الله كفروا به و ع ب د و يا ليل هذا الذي كان على ر أ س هذه ا ل م ش و ر ة هو اول من رد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان ذهب الى الطائف واغرى به ا ل ص ب ي ة والسفهاء يقذفونه ب ا ل ح ج ا ر ة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ف ل ع ن ة الله على الكافرين اما عن النجم فليست روايات س ي ر ة حتى يضعفها بعض او يقويها اخرون او يقول انسان من اي مرجع او دليلك يا شيخ ف الدليل ق ر آ ن ا ل كريم واليك نص ا ل ق ر آ ن ولم يثبت ذلك بنص ا ل ق ر آ ن الا بعد عشر سنين جاء ا ل ق ر آ ن يتلو عليهم عن النجم الذي ر أ و ه يهوي وماذا كان ظنهم به انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم س و ر ة سميت باسم الجن سورة ا ل ج ن س ر عودته من الطائف وهو يصلي عند بطن ن خ ل ة فاجتمع اليه الجن وسمعوا وسميت ا ل س و ر ة باسمهم لانهم امنوا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله قل اوحي إ ل ي أ ن ه استمع نفر من الجن فقالوا إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد إ ل ى قوله تعالى حتى لا أ ط ي ل عليكم وكلكم يعرف ا ل ق ر آ ن ف أ خ ر ج و ا س و ر ة الجن و ق ر ؤ و ه ا قال الله مخبرا عن لسان الجن و أ ن ا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ولا الرشدا انه اراد شك بنا ف ق ض ي ة الشهب هذه تعريف على ا ل ع ج ا ل ة والتتمه في ج م ع ة ق ا د م ة كانت الشياطين تتعامل مع الانس ب و ا س ط ة ا ل ك ه ن ة فلكل كاهن قبيل من الجن يجلس الكاهن ويجلس اليه شيطانه ويريد تلقط اخبار الغيب فيجلس قبيله ثم يركب شيطان اخر على ظهره بين كتفيه وحين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يركب بعضهم بعضا هكذا ومد يده وفرج بين اصابعه اي أن يجعلون انفسهم كالسلم الاول امام الكاهن والآخر, والاخر والاخر حتى يكون اخر واحد كالسلم على ابواب سماء الدنيا يلتقطون كلام ا ل م ل ا ئ ك ة ماذا امر ربهم واي شيء انزل وماذا سيجري اذا اراد الله امرا صدر من السماء السابع فما زال ينزل والان ستسمعون نص الحديث حتى ي أ ت ي الى سماء الدنيا ويتحدثون به فيلتقط الشيطان ذلك الكلام و ل س ر ع ة ما يريدون ان يهربوا يلتقط ا ل ك ل م ة فيلقيها الى الذي تحته فيزيد عليها الذي تحته ك ل م ة اخرى فتصبح اثنتان اخذ ك ل م ة من السماء من ا ل م ل ا ئ ك ة وحط ض عليها ك ل م ة من عنده والثاني يعطيها ك ل م ة اخرى وهكذا فانظر كم شيطانا بين الارض والسماء فتصل الى الكاهن الف ك ل م ة ويضع عليها الفا من عنده فتصبح ق ص ة الا ان فيها ك ل م ة ص ح ي ح ة فيدور الحديث بين الناس فيقول قال الكاهن فحفاظا على وحي السماء و ب ع س ة النبي وحتى لا يلتبس امر الوحي بكلام الكهنه منعت الشياطين من ان تقعد مقاعدها وتستلق السمع وجعل الله لهم هذه الشعوب كلما رقى شيطان الى السماء ليستلق يجد له شهابا رصدا فيتباح الشهاب لا يقتله ولكنه يحرق جبهته وجانبه واسمعوا نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد والبيهقي عن سعيد بن جبير رضي رضي والبيهقي كانوا يصعدون الى الامام احمد الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء سعيد بن عنه عن عن فيستمعون ا ل ك ل م ة من الوحي فيهبطون الى الارض فيزيدون فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فمنعوا تلك المقاعد فذكروا ذلك لابليس فقال لقد حدث في الارض حدث فبعثهم فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو ا ل ق ر آ ن قالوا هذا والله الحدث وانهم جمة الحديث ولكن ن ه م ي ر توارى م النجم و ن ن فاذا ع م المقطع م هذا ك لا م ا ل ن ب يقتله صلى الله عليه وسلم وإنهم ليرمون النجم وانهم فاذا توارى النجم عنكم ف د ادركه لا يخطئه ابدا ولكنه لا ولكنه يخطئه لا ي ق يحرق جنبه و ج ه ة يده اي ل ت كان يتكئ عليها واحدا فوق الواحد و ر و ا ابن سعد والبيهقي وابو نعيم من وجه اخر عن سعيد عنه قال كان لكل قبيل من الجن اي لكل ك ا ئ ن مقعدا من السماء يستمعون منه الوحي فيخبرون به الكهنه فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم دحروا منه فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن هلك اهل السماء فجعل صاحب الابل ينحر كل يوم بعيرا وصاحب البقر ينحر كل يوم ب ق ر ة وصاحب الغنم ينحر كل يوم ش ا ا وقال ابليس لقد حدث في ا ل أ ر ض حدث ف أ ت و ن ي من ت ر ب ة كل أ ر ض ف أ ت و ه بها فجعل يشمها فلما شم ت ر ب ة م ك ة قال من ها هنا الحدث منها هنا الحدث فنصتوا اي رسول الله ع ه الله وسلم قد بعث ن ص ت انتظروا وتصنطوا وتلقفوا الاخبار هذا قدر يسير من كثير من ا ل أ ح ا د ي ث التي مرت في موضوع الشهب و إ ل ى أ ي ا م ك م هذه ترونها ينزل النجم فيهوي ثم يختفي فينطفئ ف إ ن قال قائل جعلت الشهب في أ و ل ا ل ب ع ث ة حتى لا ي خ ت ل ط ا ل ك ه ا ن ة بالوحي فما ح ك م ة بقائها إ ل ى أ ي ا م ن ا هذه ولم يبق ا ل آ ن وحي ينزل الجواب ل أ ن ا ل ك ه ا ن ة قد بطلت ولن تعود في هذه ا ل أ م ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فلذلك بقيت السماء م ح ر و س ة حتى لا تعود ا ل ك ه ا ن ة فيخلط على أ م ة محمد شرعهم ف إ ن ا ل علم الغيب لا يكون للجن وقد أ ث ب ت ن ا هذا في خطب م ا ض ي ة وسنعطيه تفصيلا مزيدا في خطب آ ت ي ة فالجن لا تعلم الغيب ولكنها تكذب قال تعالى مخبرا عن الجن مع سيدنا سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إ ل ا د ا ب ة ا ل أ ر ض ت أ ك ل م ن س أ ت ه فلما خر تبينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما ل ب س و ا في العذاب المهين أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله نعود اليوم لنواصل حديثنا عن دروسنا ا ل م س ت ف ا د ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي قد انتهى بنا الحديث عنها في جمعتنا قبل ا ل م ا ض ي ة عن بيان ح ق ي ق ة الوحي وكيف كان ثقله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما معنى هذا الثقل وبينا اول ما انزل من ا ل ق ر آ ن الكريم وكيف فتر الوحي عنه ف ت ر ة ليشتد شوقه صلى الله عليه وسلم الى جبريل والى وحي السماء وبعد تلك الفتره عاوده الكرم الالهي وما كانت الا ب ر م ج ة م ع ن ي ة وهدفا محققا من قبل ربه سبحانه وتعالى أ ن يحجب عنه الوحي ل ف ت ر ة لا جبريل نقول الوحي أ ي تنزل وتتابع ا ل ق ر آ ن الكريم ف إ ن ك ل م ة الوحي تطلق على جبريل وتطلق على ا ل ق ر آ ن الموحى إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلق على ح ا ل ة ا ل إ ي ح ا ء أ ي ض ا فالذي حجب عن النبي صلى الله عليه وسلم تتابع تنزل ا ل ق ر آ ن أ م ا جبريل فكان اعرض له عليه السلام كلما هم أ ن يلقي نفسه من فوق شادق شوقا إ ل ى الله و خ ش ي ة أ ن يكون الله قد قلاه بعد أ ن اجتباه فلما عاوده الوحي أ ي بالتنزل كان قد تعمده أ ن يذهب إ ل ى حراء و أ ن يعتكف فيه الليالي يطلب تلك ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى فلما طال به الانتظار وهم أ ن يهبط من الجبل وهو في سفحه إ ذ نودي يا محمد يا رسول الله قال فالتفت عن يميني فلم أ ر ى أ ح د ا ثم نوديت فالتفت عن شمالي فلم أ ر ى أ ح د ا ثم التفت ورائي فلم أ ر ى أ ح د ا فرفعت ر أ س ي إ ل ى السماء واذا بجبريل الذي جاءني المره الاولى جالس بين السماء والارض على كرسي صاصا قدميه قد سد الافق أ وله ستمائه ي اللحظة حتى يخبر أنها ستمائة جناح ولكنه ر أ ى لجبريل ا ج ن ح ة لم يحس عددها فتبين له فيما بعد أ ن لجبريل س ت م ئ ه جناح إ ذ ا نشرها سده الافق فهاله هذا المنظر وتذكر تلك الجيئه ا ل أ و ل ى التي غ ط ا بها يوم إ ق ر أ فظن أ ن ا ل أ م ر سيعاودك ف أ س ر ع إ ل ى داره قائلا دسروني دسروني لا مجال ا ل آ ن للصبر على هذا التدسير و إ ذ ا بالوحي يدخل عليه اي جبريل يدخل عليه داره ويخاطبه وهو في فراشه بوحي الله الجديد يا أ ي ه ا المدسر يخاطبه بصفته القائم د س ر قم قم ف أ ذ ر وربك فكبر و س ي ا ب ك ف ط ه ر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فهجر تستكثر فاصبر تمن عند هذه ا ل آ ي ا ت وقفت ق ي م ة الوحي في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة من عد الآيات ولنا هنا و ق ف ة في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ا ق ر أ إ ل ى قوله تعالى علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم عندما أ خ ب ر خ د ي ج ة بما قيل وما أ ن ز ل عليه أ ي بما قيل له في الغار والذي أ ن ز ل عليه لما فرغ من ذكر ا ل آ ي ا ت وكانت خ م س ة أ و ل ك ل م ة ردت بها أ م المؤمنين ا ل أ و ل ى خ د ي ج ة فقال بعدها حسبت أ و خشيت على نفسي الجن والتلبس كانت أ و ل ك ل م ة نطقت بها بل أ ن ط ق ه ا بها ربها قالت كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا على أ ي شيء اعتمدت إ ن ك لتصل الرحم أ و ل ع ب ا ر ة واول ص ف ة كلا لا يخزيك الله أ ب د ا إ ن ك لتصل الرحم وتكسب ع د م م ا ل و وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق إ ل ى آ خ ر ما قالت ف أ و ل ما نطقت به كلا ف إ ذ ا ما تمت هذه ا ل س و ر ة وجدنا اول ك ل م ة كانت من ا ل ا ي ة ا ل س ا د س ة بعدها كلا ان الانسان ليطغى ا ل راه استغنى فانطق الله خ د ي ج ة و ك أ ن ه ا على لسان تتابع الوحي واما في ا ل س و ر ة ا ل ث ا ن ي ة فعندما ذهب الى و ر ق ة ا بن نوفل مستخبرا مع خ د ي ج ة عن ح ا ل ة الامر التي جاءته ثم بشره ب أ ن ه قد أ ت ا ه الناموس ا ل أ ك ب ر و أ ن الله قد اصطفى فامن به وصدق ثم قال له ليتني فيها جدعا إ ذ يخرجك قومك قال أ و مخرجي هم قال نعم ما أ ت ى نبي قومه بمثل ا ج أو ب م ما جئت الا عودي و أ خ ر ج فنرى ا ل آ ي ا ت في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة قد وقفت على ما قال به ورقه قال ولربك فاصبر قم ف أ ن ذ ر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز ف ه ج ر ولا ت م ن ت س ت ك س ر ولربك فاصبر لم لم تكمل ا ل س و ر ة هنا و ك أ ن ه ا إ ش ا ر ا ت و إ ع د ا د للنبي صلى الله عليه وسلم ولربك فاصبر فاستقر عنده ما قاله ورقة ابن ولربك فاصبر اي من اجل ربك الذي احببت والذي اجتباك واشتقت الى علومه وتنزل وحيه اصبر على قومك وما ستلقى منهم من اجل ربك هذا الذي اجتباك ولربك فاصبر فعلم ان كل د ا ع ي ة ان كان على الحق عليه ان ي ت م ث ل بقول الله لنبيه ولربك فاصبر فان رضاء الناس غ ا ي ة لا تدرك فما تجد احدا من خلق الله يرضي خلق الله حتى ان بعض خلق الله غير راضين عن ا ل ه فلا يعجبهم ما قدر لهم وما رزق وما أ ق ا م ه م فيه فالغني لا يعجبه ه ن ا والفقير لا يعجبه فقره وكل إ ن س ا ن يتمنى ما عند سواه فلا بد من الصبر ل أ ن إ ر ض ا ء الجميع لا يمكن واستمر الوحي وحمي الوحي كما يقول علماء التفسير وتتابع يعلم نبيه كيف يدعو وجاء أ ب و ج ب ي ل يعلمه كيف كانت ص ل ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل ف أ م ر ه أ ن يصلي لله ن ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غ ر و ب ه ا وهذا غير يوم الاسراء والمعراج الذي فرضت فيه ا ل ص ل ا ة فكانت ص ل ا ة نبينا صلى عليه ربنا ركعتين في أ و ل النار وركعتين في آ خ ر ه قبل طلوع الشمس وقبل هروبها هكذا كانت ص ل ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل فعلمه الركوع والسجود لامه لا كما س ي أ ت ي معنا إ م ا م ا عند ا ل ك ع ب ة والنبي مقتد يعلمه أ و ا ئ ل ا ل أ و ق ا ت و ا خ ر ه ا فذلك بعد ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج فقام النبي ي صلي هذه ا ل ص ل ا ة وتصلي خ د ي ج ة خلفه فراه علي وما دور علي في ا ل م س أ ل ة علي بن أ ب ي طالب كان يتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أ ن أ ب ا طالب كفل النبي في يتمه وصغره في السن فعندما شب النبي وكبر وتزوج و أ ص ب ح له بيت أ ث ق ل أ ب و طالب في العيال وقل في المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عم نرى أ ب ا طالب كثير العيال قليل المال فلو ذهبنا إ ل ي ه فخففنا عنه ت أ خ ذ أ ن ت ولدا واخذ أ ن ا ولدا نكفلهما فاستحسن العباس ذلك و ا ن ط ل ق إ ل ى أ ب ي طالب و ح د ث ا ه فاستحسن ا ل ر أ ي ف أ خ ذ العباس جعفرا و أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وكان صبيا دون التمييز فما زال يتربى في بيت ا ل ن ب و ة حتى ا ل ى جاء الوحي وراى النبي يصلي و خ د ي ج ة تصلي لان اول من امن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه يعني نقول اول من دخل دين الله في عهد نبينا خ د ي ج ة بنت خويلد قبل ابي بكر وقبل ورقه بن نوف ل وقبل علي حين بلغها ب أ م ر الوحي آ م ن ت به وصدقت فلما أ م ر ه جبريل أ ن يصلي كانت أ و ل من صلى فامن علي بعد أ ن س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل قيام وركوع وسجود قال هذه ص ل ا ة وهذا دين الله ودين أ ب ي ك إ ب ر ا ه ي م من قبل فلما دعاؤه إ ل ي ه توجس علي قليلا كما قال بعض رواه الحديث والسير فقال لست محدثا شيئا حتى استاذن ابا طالب فامهله النبي لصغر سنك فبات ليله يفكر فلما اصبح قال للنبي اريد ان اصلي معك فماذا اقول حتى اكون مؤمنا قال تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقالها قال لم ت س ت أ ذ ن أ ب ا طالب قال يا رسول الله عندما خلقني الله هل ا س ت أ ذ ن أ ب ا طالب ف أ ن ا إ ن أ ر د ت أ ن أ ؤ م ن به لا ح ا ج ة لي لابن أ ب ي طالب ف ط ر ة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فطر الله عليا على ا ل ح ك م ة فلما بلغ و أ خ ذ عن النبي ما أ خ ذ كان أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة تتفجر ا ل ح ك م ة من جوانبه كما يتفجر نبع الماء من ا ل أ ر ض ا ذ ا اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم على ا ل ط ل ا ق خديجه ولكن عندما دخل غيرها في الدين ا ر ت أ ى العلماء ادبا ان يقولوا و ل المؤمنين من الرجال ابو بكر واول المؤمنين في النساء خديجه واول من اسلم من ا ل ص ب ي ة علي بن ابي طالب مع ان عليا تقدم على ابي بكر ولكن ليس من الرجال وان اردنا الرجال فقبل ابي بكر ورقه ولكن ورقه لم يلبث ان مات وعندما امر النبي بالكهرباء بالدعوه لم يكن ورقه على قيد الحياه لذلك اهمل في كتب السيره ولكنه اول من امن من الرجال ولكن بعد خديجه ثم اسلم زيد بن حارثه وزيد بن حارثه كان يعرف ويعتبر في ذلك الوقت ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تبناه في ا ل ج ا ه ل ي ة قبل أ ن ي أ ت ي ه الوحي من السماء ف أ ص ب ح يعرف زيد ابن محمد أ م ا ق ص ة زيد هذا ف س ن أ ت ي عليها بالتفصيل اسمه وماذا ا س اصبح رقيقا وكيف النبي ثم لماذا وماذا تبن وماذا ترتب ب النبي تبن ن ا لماذا اعتقه وماذا وماذا ه ثم ت على العبق و من ا ا ذ ترتب م زواج زينب بنت جحش ذلك في بطون ا ل س ي ر ة اما الان فنقول زيد اول من اسلم من الموالي اي من العبيد من الرق حين من من اسلم ولكن ابا بكر حين أسلم علم أ ن ه ا د ع و ة إ ل ى الله ليست م ه م ة النبي وحده ف س أ ل ه اهذا الدين لك خ ا ص أ م للناس ع ا م قال بلى إ ن ه للناس ع ا م ولكن لم اؤمر ب إ ظ ه ا ر ه يا أ ب ا بكر إ ن ي أ د ع و من أ ث ق به وكان أ ب ا بكر صديقا حميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سن الصبا والشباب وكان يعرف صدقه و أ م ا ن ت ه لذلك اخبره النبي ودعا فامن ابو بكر يقول نبينا صلى عليه ربنا في ذكر فضل ايمان ابي بكر قال ف ي ما ب ع دعوت ما د احدا الى الاسلام الا وكانت له ك ب و ة غير ابي بكر لم يتردد ولم يقف منذ أ ن أ خ ب ر ه النبي بالدين قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن ك رسول الله أ س ل م على الفور ولكن بعد أ ن علم أ ن ه دين الله ولكن النبي لم يؤمر ب ا ل ج ه ر به علم أ ن ه يمكن أ ن يدخل في هذا الدين من يوثق به فكان أ و ل د ا ع ي ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي اليوم الثاني أ و الثالث من إ س ل ا م ه كان قد أ د خ ل في دين الله خ م س ة غيره حدث عثمان بن عفان فآمن. الزبير بن العوام فآمن. الرحمن طلحة واحد ودعى ودعى عبد سعد دعى عبيد عثمان ثم عفان العوام عوف فاتبعه على فآمن فآمن فأسلم خمسة بهم يوم الزبير وقاص الفور ثم دعى طلحة بن عبيد الله هؤلاء بن بن بن بن بن وأخبر أبي أبو بكر في أتى ف أ ص ب ح عددهم س ت ة أ و س ب ع ة إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يصلوا ص ل ا ة النبي خرجوا إ ل ى الشعاب وصلوها في مكان لا يراهم أ ح د من قريش واطلع على ا ل أ م ر بعض العبيد فامن عبد الله بن مسعود وامن ا ل صهيب الرومي فهؤلاء هم السابقون الى الاسلام ولما ى دين ي ان الله قبل ر ل ل ن ب ب ي ا ج ه راى بدعوته بل قبل أن يؤمر أ ابا طالب ابنه علي يصلي الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في الدار يوما وقف ينتظر حتى فرغ من ا ل ص ل ا ة فقال ما هذا يا محمد قال هذا دين الله يا عم ودين ابيك ابراهيم قال وقد تبعته يا علي قال نعم قال الزم ابن عمك فانه لا يدعوك إ ل ا إ ل ى خير ثم راه مرة أخرى يصلي والى جانبه علي بن ابي طالب وجعفر بن ابي طالب اي اخا علي جالس هناك ينتظر لعله يريد اخاه بحاجه فوقف أ ب ا طالب وقال لجعفر قم يا جعفر فصل جناح ابن عمك فصل عن يساره ف أ س ل م جعفر هؤلاء هم السابقون إ ل ى ا ل إ س ل ا م ولم تعلم قريش بعد بهذا الدين إ ل ا تنسم أ خ ب ا ر أ ن محمدا يرغب عن دين آ ب ا ئ ه و أ ج د ا د ه وقد أ ح د ث في الدين ب د ع ة بدعة الدين الجديد ب د ع ة ف ك ل م ة ب د ع ة ا ذ ا اول من اطلقها كفار قريش سموا الدين الحقيقي ب د ع ة فلا نحب تقليدها في كل م خ ا ل ف ة ان ر آ ه ا بعض الناس فعليهم ان يعلموا من يجهل وان يشدوا على يد صاحب الحق ولا نتسلح بهذه ا ل ك ل م ة نتراشق بها جماعات ووحدانا في المساجد قالوا أ ح د ث محمد في الدين بدعه ف إ ن ه يعبد غير آ ل ه ه آ ب ا ئ ه ويعبد ع ب ا د ة لم يعرفها ا ل آ ب ا ء وهكذا ا ا ل أ ج د د و مازال حديث قريش سرا إ ل ى أ ن أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بدعوته و إ ل ى مقام الجهر يحتاج إ ل ى تفصيل في الحديث لا أ ت م ه ا ل آ ن ل أ ن لي مرادا في هذه ا ل خ ط ب ة مع م و ا ص ل ة السيره جعلني الله و إ ي ا ك م من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ويا فوز المستغفرين استغفر و الله ا لنواصل حديثنا عن سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث قبل حديثنا عن حبيبنا انتهى بنا في جمعتنا وقد الماضية سيرة في عن د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى دين ربه سرا بدءا بالصديق أ ب ي بكر ل أ ن ه كان صديقا وصديقا في آ ن واحد فهو صديق منذ الشباب و ا ل ط ف و ل ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به غ ا ي ة ا ل ث ق ة فكان أ و ل من أ خ ب ر على ن س ا ن النبي صلى الله عليه وسلم ب أ م ر هذا الدين فاستجاب لله وشهد ثم علم انها وظيفته ايضا فقام يدعو فقلنا استجاب على يد ابي بكر لا يقل عن ع ش ر ة منذ اليوم الاول من ا ل د ع و ة وهكذا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ومضينا بالحديث على ف ت ر ة الوحي وعودته و ا ل د ع و ة لا تزال ا س ط ر ا تتسرب اخبارها الى قريش او الى بعض رجال قريش غير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن دعوته ولم يفاجئ قريشا بها او يواجهه واختلف رواه السير كما تعلمون في تحديد هذه ا ل م د ة في ا ل د ع و ة سرا فكان أقصى ما, اقصى ما ذهبوا اليه انها ثلاث سنوات في ثلاث سنوات لم يكتمل عدد المؤمنين حول النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ي ن رجلا كانوا أ ر ب ع ي ن أ و دون ا ل أ ر ب ع ي ن بقليل وفي يوم جاء الوحي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ه بالجهر بهذه ا ل د ع و ة ف أ ن ز ل عليه قوله تعالى ف افضع بما تؤمر و أ ع ر ض عن المشركين فلما بلغ, النبي فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بامر ربه بان يصدع بالدعوه والصدع معناه الظهور والجه بها رقى على ا ل ص ف ى الذي يسعى الناس بدءا به إ ل ى المروه وعوده اليه سبعا في حجهم وعمرتهم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم رقى صلى الله عليه وسلم على اصطفى ل لانه اقرب مرتفع الى البنيه اي الى الكعبه واخذ ينادي على بطون قريش بطنا بطنا بني هاشم بني عدي بني نوفل بني عبد الشمس بني عبد الدار يناديهم بطنا ب ط ن يا بني فلان يا بني فلان و أ ص ب ح الرجل يسمع إ ذ ا لا يقدر على الحضور يرسل من ينوب عنه اي رسولا من طرفه حتى اجتمع الناس وكان فيهم عمومته ومن أ ع م ا م ه أ ب و لهب فكان أ ب و لهب فيمن حضر فلما اجتمع الناس و أ ص غ و ا قال لهم صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا الناس أ ر أ ي ت م لو أ خ ب ر ت ك م أ ن خيلا بالوادي تريد أ ن تغير عليكم أ ك ن ت م مصدقين ب د أ إ خ ب ا ر ه لهم ب ص ي غ ة السؤال ليذكرهم بعظيم ثقتهم به و أ ن ه الوحيد في م ك ة الذي يحمل لقب الصادق ا ل أ م ي ن وبالامس القريب احتكموا اليه في وضع الحجر ا ل أ س و د ل بناء ك ع ب ه ذكرهم بهذا قبل ان تفاجئهم هذه ا ل د ع و ة فينسوا من هو محمد فيهم قال ا ر أ ي ت م لو اني اخبرتكم ان خيلا بهذا الواجب اي عدو تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين قالوا بلسان واحد نعم ما جربنا عليك كذبا انه صادق ع ل ك كذبا فقال صلى الله عليه وسلم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد اذا كنتم مصدقين فاسمعوا الخبر الذي اريد ان ازفه اليكم ليس هناك خيل ولا عدو انه اهم واجل اني نذير لا من عدو وخيل نذير لكم بين يدي عذاب شديد وعذاب الله أ ش د من إ غ ا ر ة العدو و ا ل ك ي ن وقاطعه أ ب و لهب ق ط ح ه الله قاطعه قبل أ ن يتم حديثه إ ل ى قومه قائلا تبا لك والتب معناه القطع أ ي ق ط ي ع ة لك تبا لك الهذا جمعتنا يعني جمعت القوم كلهم ل أ ن أ ب ا لهب قد وصلت ا ل أ خ ب ا ر ب أ ن النبي على دين جديد تبا لك أ ل ي ه ذ ا جمعتنا وانقطع الحديث وتفرق الناس ف أ ن ز ل الله تبت يدا أ ب ي ل ه م وتب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب فلقد كان ذا مال ونزل النذير بحقه وحق زوجه ل أ ن ه ا كانت تنسج ا ل أ ك ا ذ ي ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته بين النساء عندما سمعوا بهذا الدين تبت يدا أ ب ي لهب وتب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب و ا م ر أ ت ه ح م ا ل ة الحطب في ج ي د ه ا حبل من مسد ومعنى ح م ا ل ة الحطب أ ي التي كانت تروج ا ل أ ب ا ط ي ل و ا ل أ ك ا ذ ي ب على رسول الله كنيت بحمل الحطب ل أ ن الحطب يحمل ل إ ش ع ا ل النار وهي كانت تشعل ا ل ف ت ن ة ح ومضت ل النبي صلى الله عليه ل و س و م أ ي ا م ف أ ص ب ح حديث قريش عن هذا الدين الجديد ونقول دينا جديدا م ق ا ر ن ة بما عليه الدين عند قريش من ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م ولكنه ليس دين جديد بمفهومنا نحن فهو ا ل إ س ل ا م ولكنه وحي وتشريع جديد فالدين واحد والشرائع متعدده لا أ د ي ا ن ث م ا و ي ه دين واحد ليست اديان الثلاث دين واحد ان الدين عند الله الاسلام هو دين ادم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد ودين الناس جميعا و ا ل م ل أ الاعلى والثقلين والعوالم كلها لم يكن عند الله دينين ولا ثلاث دين الله واحد وتعدد في الشرائع بعضها متمم لبعض فجاءت ش ر ي ع ة نبينا صلى عليه ربنا بنفس الدين و ب ت ت م ة ا ل ش ر ي ع ة ن ا س خ ة لكلها م ث ب ت ة لما جاء من جديد ثياب واصبح حديث قريش عن هذه ا ل د ع و ة ا ل ج د ي د ة ويسمونه دين محمد ولم تزد قريش عن ان ت ه ز أ وتسخر لا ع ذ ا و ة ولا م ص ا د م ة فاذا ما مر النبي صلى الله عليه وسلم من أ م ا م أ ن د ي ت ه م قال بعضهم إ ل ى بعض مستهزئا هذا ابن أ ب ي ك ب ش ة ن س ب ة إ ل ى القوم الذين استرضع فيهم هذا ابن ب أ يتيم كبشة ابي طالب يكلم من السماء هذا راعي غ ن م في قومه يكلم من السماء لا يزيد على ذلك وبعد أ ي ا م أ ن ز ل الله على نبينا صلى عليه ربنا و أ ن ذ ر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ف إ ن عصوك فقل إ ن ي بريء مما تعملون و ت و ك د على العزيز الرحيم أ م ر ه أ ن يوجه د ع و ة إ ل ى بني هاشم فدعاهم حتى إ ذ ا اجتمعوا حول اربعين رجل أ و ل م ن ه م وبعد أن ط ع م و ان أي أ بعد أ ك ل و ا ولمتهم قال لهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفيهم أ ب و لهب ايضا قال لهم صلى الله عليه وسلم إ ن الرائد لا يكتب ا ه ل ومعنى هذه ا ل ع ب ا ر ة أ ن العرب كان ت في حل وترحال طلبا للكلا والماء قوم أ ه ل إ ب ل و أ ن ع ا م فيرتحلون في طلب الكلا والماء فقبل أ ن يرحلوا وينزلوا ي ك ل ف ا ل ق و م ك ث ي ر ا من العناء من يرتاد س ل من ي ر لهم مكانا خصبا أ ي يتطلع لهم ثم يهتدي إ ل ى مكان خصم فيكون رائد قومه أ ي دالهم عليه فيسمى رائد القوم قال له م ب ل و ت ه م التي يعرفها إ ن الرائد لا يتعب أبدا أ ي لا يمكن أ ن تعتمد ع ش ي ر على رجل فيغرر ب ط و ه في فيرحل بهم وينزل على أ ر ض غير ذ ا ت م ه فيكون سببا في هلاك قومه قال إ ن الرائد لا يتعب أبدا والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبت ولو غررت الناس جميعا ما غرر والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو إ ن ي لرسول الله إ ل ي ك م خ ا ص ة و إ ل ى الناس ك ا ف والراهين تموتن كما تنامون وما أ ج م ل ه ا أ ن نقف عندنا